கல்ல 119. كراما كاتبين 110. يعلمون ما تفعلون 111. إن الأبرار لفي نعيم 112. وإن الفدار لفي جحيم 113. يصلونها يوم الدين மும் அது கவுன் வாமா அதீன் சும்மா அதே கவுமுன் يوم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم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 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ